تدمر فيه انتهيت <تصفيق> خلي بالك الكلام ده ما من طريق تسلكه إلى الله إلا وستجد هذا الطريق مزدحما بالسالكين ان سلكت طريق التوحيد وجدت ان شاء الله تعالى الموحدين بكثره ان سلكت طريق الصلاه وجدت المصلين بكثره ان سلكت طريق الزكاه وجدت اهل الزكاه بكثره ان طريق الصيام وجدت اهل الصيام بكثره إن سلت طريق الحج وجدت أهل الحج بكثرة أقول وهناك طريق من أقصر الطرق التي توصل العبد إلى ربه جل وعلا ومع ذلك إن فتشت في السالكين إلى رب العالمين في هذا الطريق سترى قله هذا الطريق هو طريق الانكسار والذل بين هدي الله جل وعلا هو طريق الانكسار والذل بين آدى الله جل وعلا والله الذي لا إله غيره لن يرفعك الله إلا بذلك وانكسارك إلا بعبوديتك ما أحوج العبد إلى تحقيق معنى العبودية بشطريها بالحب لله وبالانكسار والذل والعبودية الحق لله جل وعلا انكسار القلب بين آدى الله جل وعلا واثقاره إليه وأنا أقول والله لو سجد القلب سجدة بين يدي الرب تبارك وتعالى ما قام القلب من هذه السجدة حتى يلقى الله عز وجل صحيح نحن نركز في سجود البدن وأنا لا أقلل من شأن هذا بل يجب علينا أن نمتثل الهدي النبوي لكن قد يسجد الإنسان ببدنه دون أن يسجد قلبه دون أن يسجد قلبه دون أن يستشعر القلبه معنى وحقيقة العبودية لله جل وعلا فالعبودية شطران حب وانكسار انكسار القلب لله يا اخي لماذا العجب يا اخي الدل ولماذا الكبر ولماذا الغرور امعجب انت بعلمك من علمك امعجب انت بكرسيك من مكنك امعجب انت بمالك من اغناك امعجب انت بصطوطك من هيأ لك هذا ولا جز لك ان تتكبر فالكبر بطر الحق أي رد الحق وغمط الناس إن ردت الحق ولو على لسان طفل في الشارع فأنت متكدر وقلبك مملوء بالكبر وإن ادعيت غير ذلك وأعلم بأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقل ذرة من كبر الفضل لله ابتداء وانتهاء كسر بين يديه جل وعلا وأعلم بأن انكسارك وذلك بين يديه رفعة لك في الدنيا والآخرة الله جل وعلا كما يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم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 من ملك شيء انك عدتم